قل لا تَعتَذِرولًا نُؤ مِنَ لَكُم قَدنَ بَّآنَ اللهَّهُ مِنْ أَخْبارَكُمْ وَسَيَرَ اللهَّهُ عمللَكُمْ وَرَسُولهُ ثَُّ تُ رَدُّون ثَُّ تُ رَدُّونَ إلَ عَالِمِ الغَيبِ وَشَّهادَةِ فَيَُبُّكُمْ فَيُونَبِّعُكُمْ بِمَاكُمْ تُم سَ يَحْلِفونَ بالِاللهِ لَكُمْ إذًا قَلَِتُم إلَيْهِم لتعارِضُوا عننْهُمْ فَأَرِضُوا عَنْهُم إِهُم عنهم رِجِس وَمَأوَهُم جَهَنَّ مُجَزَ أَنْ بِمَا كانَوا يَكْسبون يَحْلِفُونَ لَكُمْ لتَرضَو عننْهُم. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم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 وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَإِذَا لَا تُفْسِدُوا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَهَلْ مِنْ مُنْفِقٍ حَسَنٌ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَٰكِنَّ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 وَقُلِ عمللُوا فَسَيَرَ اللهَّهُ عملَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَمُؤمِنون وَسَتُ رَدُّونَ إِ عَالمِ الغَيبِ والالشَّهادَةِ فَيونَِّكُم فَيونَبِّئؤكُم بِمَاكُم تُم تَعملون وَآخَرونَ مُر جَوْونَ لِأَمرِ اللههِ إَّا يُعَذبُهُم وإما يتوب عليهم